لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بالغير حق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِرَدَّانِ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قَابِلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَ جينات والزبور والكتاب المنيب كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن نار وأدخل الجنة فقد فاج و ما الحياة الدنيا إلا متع الغر لا توبن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ